فإن للدين الإسلامي مراتب ثلاثة اولها مرتبة الإسلام ثم مرتبة الإيمان ثم مرتبة الإحسان ولكل مرتبة من المراتب الثلاثة أركان القيام بها حق القيام تحقيق لها وقد جاءت هذه المراتب الثلاثة في حديث جبريل الطويل الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وفيه ان جبريل عليه السلام سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فاجابه بأركانه الخمسه وساله عن الإيمان فاجابه باركانه السته وساله عن الاحسان فاجابه بركن عباد الله دين و اسلام يكون من درجه ثلاثه دين و اسلام يكون من درجه ثلاثه درجه و مرتبه يا na martaba ya imani ni martaba ya al-iman na martaba ya taatu ni martaba ya al-ihsan na kila martaba biongoni mwizi maratib iko na nguzo zake ambazo kwamba hizi nguzo ndio kusimama kwa hii daraja au martaba kamehina na imekuja katika Daniaki, Jibril Alayhi Salam Alumyyam to Mallallahu alayhi wa sallamikana masa bazaki wa surayamtu Akamuliza hayamaneinu, Ya Muhammad Akbirni alil Islam, nibi kabari, ni Julisha qana wa islam, to misallalla alay wasallam akam taliyam buzutanuza wa islam, kija akamuliza qusiyana iman, to misallalla alayhi wa sallam akam taliam buza sittaza iman. كيشة جبريل عليه السلام وكموليزة قوسيانا الإحسان ثم صلى الله عليه وسلم أكمتديا قسموه عباد الله إيمان قوسي أو مرتب يا إيمان إيمان إيكونا حقيقة إيمان إيكونا أوصاف إيمان إيكونا علامات إيمان إيكونا حقيقة يباص أنت أي حقيقه يا إيماني إلي أباتك وهكي كيشة. Apasabila islamu islam ajwa sifat na alamat za iman ili apate kujifima na ili apate kutambua iman sahihi na iman duni ayuha muslimun yaalamu anna al-iman tasdīqun wa al-iman ni kusaddiqisha wala basina tusaddiqisha falladhi saddaqa ma jaa abihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 'an rabbih 'azza wa jalla wan lahu hadha huwa almu'minu haqqan yula li yumaddiqisha mtumi sallallahu alayhi wa sallam konyale aliyokuja nayo kutoka famola waki na akawa ni mwenye kufuata mambo yale huyo ndio mu'minu haqqan huyo ndio mu'minu wa sawa sawa walladhi saddaqa Bima jau bih resul, sallallahu alaihi wa sallama, vlami ima qad, falyse bi mu'min. Yuli ni kuih saddiqisha, vlasi afuatih yusim mu'min. Kama bih limun ni kuih fata, nekuih tekih lezaki vahir, lakini ni kuih saddiqishi kum yuvaakit, na siyakiri, bil bil hiusim mu'min. Na Allah Azza wa Jal, atismu liya kuhusiyana nawatu, anba uquanba, waliyasaddiqisha. Na katu ili zakamu ili zamtum yuvaakit, wahawa hawa abadan. لكن ويجوا كون حق وامي صدقيشا كون حق الا تولبينك بالانادي وكايدي pamoja na hivyo akawaita kuwa ni madhalimu na ni washirikina Allah azza wa jalla sema kwenye Qurani tajna alahu innahu la yahzunuk alladhi yaqulun Amwambia mtume wake twajua kwa wewe ya kuhuzunisha hayo wanayosema hayo wanayokudhaia jua innahum la yukathibunaka khawfu kadhibi shiawa wana yakin kwa pole kuja nayo ni haqq na madalim allah wala sikuzikanusha kuwa hawakuzisadikisha kwa hivyo tasdiki yao fa Allah kawa thibitisha kwa kuwa wamisadikisha na akawa kanushia kuwa mitadhibisha hawakukadhibisha يقين لكن hivyo hawakuwa الله waumini وجل na hivyo hawakuwa ni waumini bali kwenye وجحدوا بها وليكنوشا يلي يجي نايو موسى عليه السلام kutoka kwa مولا wake واستيقنتها انفسهم هل يكون نفس ذاو ذك و يقين لا يقين لا اعلى مرتبه لتصديق الهدي اليهم وانما بها يتي ونشك لكن pamoja na hivo walikuwa ni washirikina vile vile wenye kufuata dhahir lakini wassaddiqishe wasiwe Allah azza wa jalla tu wa nafiki walu amini ki zahir na wasaddiqi yani wasikdhali kwenye moyo wao Allah azza wa jalla tuambia idha jaa al munafiqun qalu rasulullah wallahu wallahu munafiqina wa Allah Baj, بد iman, i kamilike, kupačkanu jtasdiv, na kupačkanu jim kijal, na hindi juhafika ja iman. Fala iman, وقول الجوارح وعمل الجوارح قول القلب نعمل يقلب قول يقلب النيني قول يمويون كتغاني المعرفة والتصديق المعرفة والتصديق ويجوي ليكو يكو الله عز وجل ويجوي ويتفوته ويصومه وكلما تجتهد في معرفة ما جاء عن الله تجتهد في ازدياد ايمان ويجوي تهيدك وزديش ايمانياك والتصديق المعرفة والتصديق هاي من موائل القلب وعمل القلب اعمال يا الإخلاص والتوكل والخوف والرجاء الى غير ذلك من اعماء من الاعمال الباطنه كون اخلاص الله عز وجل كون مترجيوك الله يقبال منه ويوفى نكون خوفك الله سيجك يعذبنا موي Npaka mushu je šumim v Al-Kulub, Amal, Zissi, Udihiri, Bereni Amal, Zandan. iman. Vele, vele, bil Lisan, ilaha, Allah, Anna Muhammad, Allah wa shuhudiy an la ilaha illa allah wa amudu wa iskuwa allah taqumtu muhammad sallallahu alaihi wasallam nimtuwa allah am ba kwamba ni wajib ati wala asi asi asi asi iske up maamrishu wa wa abduhu na wa allah bimaana anahu ya'budu allah wala wala wa amalu albadan bali bali amali ya moyo bali kwamba nikutekeleza shahada hizi mbili kwa viungo vyako kwa viungo vyako Allah na mtume wake uwe uwe ni mwenye haya kwenye imani alqaulu walamal qauli ya moyo na amali ya moyo wa qauli na qauli ya badan ya moyo Allah wa jalla kuwa katika imani ya leo ndani ya moyo miongoni mwa kauli na amali asema Allah azza wa jalla ulaiika kataba fi qulubihim aliman hao Allah aniuandikia katika nyoyo zao imani akathibitisha kuwa imani lazma au inakuwa ndani ya moyo vile vile Allah azza wa jalla anamtumio wake sallallahu alaihi wasallam wamiita badhi القتاجة قجوز قبل قتوك بيت المقدس قوالكي مسجد الحرام مصحابة وكاوا ونولزان جي صالة زيت تجزوز صالة قبل قوالكي بيت المقدس زيتك واجد جي والي وكوفا وكاتي حجوز قبل قوالكي بيت المقدس ذي في صالة زاوة الله عز وجل قترمش آية دانهين آية سيما وما كان الله ليضيع إيمانكم حكوا الله لمني كيفو تيزا إيمانيينو yani salayenu mlioko mkisali fuelekea betoni makhlis imihfadhiwa na malipo yake mtadipo kwenye hii aya apeita swala kwa ni imani kwa hivyo aliman kaulu na amal ibadallah waalimu anna kullam mimma fi alqalbi walbadan yahtaju ila alakha mujuwe pia hili jambo muhimu sana kwa كل موجة للمحتاجية من ذاكرة ولا قيامة لأحدهما دون الآخر ولا ها يسمى من إيماني المجواق بسينة إيماني الأفيل ها يمانبو مويني يمفنجمانا هل يبقى موجة لكاكوسكانا لنجيني باللزيمة يبقى مويني سنبابا الإيمان بالقلب والإيمان بالبدن imani pa na imani pa muili, kama tu l-Botanbulija, kuiha iliza. Vlakin, imanu bil al hvala al imanu bil kalb, di um singi. Di um singi. Lekini pa moja na hivu, killa moja na mwintajija mwintzaki. Skriza malinu, Shaykhul Islam, rahimuhu Allah, ta'ala, sema. فكل منهما البتاجة هي من بمويني الإيمان بالقلب الذي هو قول القلب وعمله والإيمان بالبدن الذي هو قول البدن وعمله أسيمة فكل منهما يؤثر في الآخر لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له والفرع يستمد من أصله والأصل يفبت ويقوى بفرعه انتهى كلامه رحمه الله Asema haya yote mamili moja huathiri nyingine ukiwa na imani ya kalbi ya sawasawa iliyostaqim lazima italeta tija ya imani ya mwili na imani ya mwili haipatikani lazima kwa kupatikana imani ya nini ya moyo haya mambo mawili kila moja huathiri mwanzake lakini imani ya moyo ndio msingi alafu asemwa akakubainishia hili kwa mfano unaotambulikana kwa hawas. Tunawona mfano wa mti mti tagaa lahitajie mzizi haiwezi maji kufika kwenye matagaa bila kupitia kwa nini kwa mzizi uhai wa matagaa ni uhai wa mizizi na vile vile mzizi upata nguvu na kukita sawa sawa lazima matagaa yaweko bila hivyo mti unaopatwa ikabakia nishinga tu ya ardhi ukitepuza ukatwa haumei mti kama ule atakufa labo damu mtakajua wala mizizi haitokuja jua iliyokuwa jua nini Ni majani na kuna mambo kiasi yote yategemeana. Moja halipatikani likakosekana nengine, lazima yote mawili yapatikane sababa. Kwa hivyo tukitambua hili tutakuwa kutambua ubovu na ubaya na ubatili wa kauli ya wale wanaojidaiye imani kwenye moyo wala hawafanyi kupita ndovu yake. Au mtu afanye kila ya maasi, aache ya kila ya wajibu, atiambiwa kinasifia wakwambia attaqwa huna at-taqwa hauna hadha al-qawl batil qawlihi batil law iman yake konu sahih kwa moyo wake angeathiri imani kwenye viungo vyake sikiliza hadithi mtume sahih mtume sallallahu alaihi asema ala duweni ala wa inna fi al-jasad salahat al kullu mwili wote utakutengea wa ila fasada lakini nyama hicho ikifisidika fasada jasadu kulu mwili wote utafisidika ala wahi alqal vitaharibika na yule kwamba atakuwa mwili wake watekeleza vitendo vya vizuri Bilaša kaħada dalilun دليل على talbi. Kajni darilja koneša uejma uamojo wahi. Najuleta kaj pufajna maovu, kadali kaħada dalilun ala fasadi talbi. Kajni darilja koneša ufisidifu uamojo wahi. Kajni darilja koneša ufisidifu uamojo wahi. Kajni darilja La, jomfinu, a ula, lil baden, مو ديو ديو مولى له يملكي هو مالك المفلين وجميع الونوت هذي ني راعيه جنني الله واعلموا أن للايمان خصائص وصفات ان للايمان خصائص وصفات ومن ضمنها ان الايمان يزيد وينقص يزيد بطاعه الله وينقص بطاعه الشيطان اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم وهو الضرب الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله اتقوا الله حق تقاتي اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله شونا تقونا الله عز وجل سواساوه Tchuwaina taqwa an Allah azza wa jalla kama an butaqa Allah azza wa jalla wa butakaleza ma'mrishu yake na kuepuka makatazo yake na kusددesha khabari za Allah azza wa jalla yakumabudu annan khasa'is al-iman annahu yazid wa yanqus huwa kama tulotuliza huwa katika sifa za iman ni kuwa imani huzidi na kupungua imani kwenye moyo wa mtu huzidi na kupungua yazidu bi ta'ati ar-rahman wa yanqus bi ta'ati ash-shaytan iman yuzidukum ti'a ar-rahman Allahu 'azza wa jalla kullu kimti'a Allah 'azza wa واطاعت الشيطان يلقص ايماننا كلا قمعصي الله عز وجل فكمطيع الشيطان جوه ايمانك يضعوه الله عز وجل تلهزيها دمويدي يزيد ويلقص ولا هي قو كل مو على الايمان كما نحن نسمع بعض المحوت أنه لا يضر مع الايمان دم ابدا هذا قول باطل kusema kwa kuwa hairuhuri pamoja na imani dhambi lolote anataka kufanya madamu na imani haikudhuri hapo haa qawlun baatil lakini allah azza wa jalla mtume الله عز وجل wasallam kwa kueleza kwa مع yazidi na imani yapungua kuzidi ni kunufaika kwa amali نا رحم ذاكنا آيات ذاك الزوات الرمشية أسمى ليزدادوا إيمانا مع إيمانه إلي وفاتك مزيد إيمان فموجن إيمان أولي وتنقلية هو ناير الله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون الله عز وجل أسمى أن ينقضوا رمشة سورة ونفيك وسيمة وقولي يا كجيل أيكم زادته هذه إيمانا ننالي ميونغل مينو أم بيكوانبا سرهيني ليوترمك سهيمهيني القرآن ليوترمك إن ممزلشي الإيمان الله عز وجل لك ويبو أنبياء أما الذين آمنوا فأما الذين آمنوا أما والي واليوميني إلي سورة وكتكليزة ليوكونا نياكي ميونغل مما أمرش يا الله عز وجل ليشوكا au makatazo yale yalioishuka wakasadikisha habari zile zilizoshuka kwenye ile sura hawa basi In reducezbeni so ili so je imate ob chegaj отправili autost Harvan eh od Traveza En et za razlova tenta Makar ini je imav je imate ob 은j 하ja, ich sadece imate ustastu biwa ob Corporation Ob を urložite je imate ob Ma Ini aya ni katika dalili kubwa za kuonesha kwa imani Yazid inayokuwa kama huwa madhhabu akthar as-salafi wal-kalafi mna imma atulama kama ilivyo katika madhhabu ya wengi ya ulama bal kadhaka ijmaa ala dhalika ghayru wahid ya ulama asli yakwa iman yzid wa yanqus asiyakuwa moja miongoni wa ulama kwa moyoni ijma'a ya ahli alilm ijma'a ya ahli sunna wal jama'a anna al imana yazid wa yanqus kwa hivyo maashara al ahibba tujieni jambo hili kwa iman yazid wa yanqus na usididikiisha jambo hili ili tufaretee yana na wale waliokadhisha jambo hili ndio kuja kwenye qur'ani na sunna na kwenye hadithi ya mtume شبه صلى الله عليه وسلم سيما. الإيمان بضع وسبعون شعبة الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء من الإيمان نحايا لكتك إيمان إيمان نسهيم إذا لكذا زيدي سبيل يعني سبيلنا كذا نا الحياء في نكتك إيمان ونحديدين أسمى الإيمان النووي رحمه الله نقلا عن الخطاب رحمه الله Bi, ko je za njimi, je bati tutta da je iman bo ta baj jo nil mu minina, ki je dal-aġati. Ko je xa kwa imani mu zdi na kwao je iman, na bokama imanja, bo jim zdi, da je si kala, bo jim تولى اجتهاد أنك يقوز إيمانيته تولى اجتهاد أنك يقوز إيمانيته بتصديق ما جاء عن الله ورسوله فقولي زيزيك يا صديقي شايد وقود فتوك فالله من تميواك والعمل بما أنزله الله على رسوله نكوك يا فنهي كازي يا لألي ويترين شاء الله عز وجل فهم تميواك ولا نحتقر من المعروف شيئا ولا تشذراوا للوثكتك معروف ككما بميمه تشذراوا جنب لولوت ديماذا لان هذا يزيد في ايماني جنب هيل يزيد شو ايمانك فلا ينبغي ان تحتقر هي باس ويف في ذراو جنب كما دي جنب لولوت المعروف تو انا اجتهادك لبا جنب للمعروف وفي الحديث الصحيح يمرج في حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم اسما لا تحتقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاكا بوجه قلق وسي ذراو للوتكت كمان مميمة حتى كاما لكوتانا نموينزاكو نقصم كنجوفو قصوب شاشا في النيا مميمة لكت كمعروف وهو يزيد في الإيمان فلا تحتقر شيئا من المعروف تصيو نذراونا تتوتي كت كمعروف تفني اجبهاد وكوزة إيمانيته والحذر الحذر عن كل ما ينقص في الإيمان تونها ذاري tu ena hadhari sana na kila jambo lolokuambapo tapunguza iman min al maasi katika maasi ya maasi Allah azza wa jalla sawa an kana min al shirk al akbar alladhi yudammir al iman kullahu shirk al akbar mutafifani hum zindiyat imani yote huondolea kabisa au shirk asghar shirk asghar alladhi huwa Eli, zeloBala z problem lama od zdičam ga za Če Здесь v problema na Jezala. In morda ali je tvoje z problemhl at delon je ke ravusel zaand restvil teけど z predvare sod pripazione neche Tact. Ve si in zav butica začleorenzen ide in slベvo je tako skoro se ane po vedvPlusno teme. Vahabil, sem bilo bolje skrojo,表ice in pot Kito, kimi je mojo lichombo, kimi beba imani. Killa je kipungu imani, kukfanya madambi. Killa je kipungu, kwa hendak kukadaraja, kakondoka kapsaku in ulimod. Falhazara, khazara min hada alamru. Tusiwe nadarao na maasim. Heli si točote. Heli si lo lote. Tusiwe na jambo kama ina. Akhiran, sallu wa ala nabi Mustafa. Faqad amarakumu Allah bi fi kitabih. Kala Subhanahu wa ta'ala... ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد على محمد وعلى ال محمد كما على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والله اللهم عن صحابه رسول الله اجمعين وعننا معهم بعطائك وكرمك وجودك واحسانك اللهم لنه حقا حق نرزقنا القربا وارد الباطل باطلا ونرزقنا الفناء الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا